الحمد لله محمده تعالى ونستعينه ونستطيعه ونعرض بالله ونشورون أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي في الغابتنا وإلا ومن يهدي الفلاة مننا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أصله الله بالهدى ورحمة الحق ليظهره على الدين كله ولو كانه المشرك إما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخيال هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصور الأمور محدثاتها وكل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة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 وتذهب فيه كل مرضعة عما أضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم ولكن عذاب الله شديد عذاب الله نهر أبو بكر يوما إلى وجه نبي صلى الله عليه وسلم فخام أراك قد شدت يا رسول الله وقال عليه السلام شيدتني هود وأخواتها شيدتني هود وأخواتها وهذا الحديث هناك من ضعف سنده عباد الله هذه السورة التي شيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تشتمل على الأهوال وتشتمل على أهوال وزلازل يوم القيامة ومنها الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون والتكوير وخاف وياسي وغيرها من الصوت انظروا أحبة الكرام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع هذا يخشى الله تعالى ويشيب من ذلك يوم القيامة يسيب من ذكر أهوالها أما نحن فتجدنا وكأننا أمنا مكر الله وكأننا نستزن السر فما غالنا ما غالنا لنتحرك عند ذكر القيامة أو ذكر المر أو ذكر الحر يوم قيامة معاشر المؤمنين له أسماء عدة يجب أن نقب عندها وعند معانيها فلها ذلالات تدني على أهوال ذلك اليوم العصيب فهو يوم القيامة يوم الحصرة والنزامة وهو يوم الواقعة يوم الغاشية والزلزلة وهو يوم القارعة ويوم القصاص ويوم الجزاء ويوم القذاة ويوم الطاقة الكبرى وهو يوم الصخة ويوم الجمع ويوم التغاوه honom zaha. ali v aítober. ali v tveru bovdini. ali v oddi. ali v t flo. ali ali v dácido. ali v nada. ali v You närudu. ali v letoa. grande je, je v tamegedu. Ja, tohotoj na vin. Alle banali z vašenja وكل ما, وكل ما عظمت صفاته كثرت أسماءه ومنهم السيف السيف عند العرب له أكثر من 300 اسم لأن صفاته كثيرة وأسماءه كبيرة وكذلك اليوم يوم القيامة سماه الله عز وجل في كتابه بأسماء عديدة وأرصاف كثيرة نظرا لهول ذلك اليوم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 هو قرن ينفخ فيه إسراطين عليه السلام النبي الذي وكره الله عز وجل بالنفخ بالسوف ملك كريم من حملة العرش نعم أيها الأحبة وهذا الملك الآن في هذه اللحظة التي أتكلم فيها وأنتم تسمعون الآن هذا الملك إسراطين قد وضع ثم ذلك الهوك وذلك القرم في فمه أي التقم القرم وينظر إلى عرش الرحمن وينطرر الإذن من الله عز وجل لينفق في الصور هذه الحالة التي هي الآن يجب أن يستحذرها كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب الصور منذ أبتل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان كأن عينيه كوكبان دريان لا يغلق عينيه وينظر إلى عرش وينطلع الأمر من الله عز وجل ولا ترمش عينه خشية أن يأتيه الأمر من المولى جل وعلا قبل أن يتد إليه طرفه نعم أيها المسلم هذا النفح يجب أن نؤمن به ووردت فيه آيات كثيرة منها قوله تعالى ويا في الصوف ففزع عن في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه نافرين وقال عليه الصلاة والسلام ثم ينفح في الصوف فلا اسم أحد إلا أصغى ليتا وربع ليتا أي رفع رفع وأمال صفحة علقه وتمتلئ القلوب رعبا وتمتلئ القلوب فزعا من هول تلك النفخة ومن شدةها ثم يأمر الحق جل جلاله إسرافيل عليه السلام لأن ينفق نفخة الصعف وهي في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الغيب إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قياه ينظرون وهي لقة هائلة لقة مدمرة يسمعها الإنسان فلا يستطيع أن ينصي بشيء ولا يقدر على الأودة إلى أهله وأحبابه ويقولون متى هذا الوعد متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون أحبة الكرام تأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنعم كيف أنعم وقد انتقل صاحب القر القر وحنى سبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤبر أن ينفق فينفق قال المسلمة فكيف نقول يا رسول الله قال قول حسبنا الله ونعم الوحيد توكلنا على الله ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لأصحاره هذه الحقيقة ويقول كيف أنعب كيف أجل لذة للنعيم كيف أجل لذة للطعر كيف أجل لذة للنو كيف, كيف أجل لذة للنساء وقد انتقل صاحب القر القر أي انتقل إسرافيل عليه السلام وصاحب صاحب القر انتقل القر وهو البود وحنى شبهته وأصغى سمعه ويرضبر أن يأمره الله بأن يرفق ويرفق وآمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقوا شبه هذه النفة بأن يقولوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا نعم أيها الأحبة وهذه النفة وهذه الصعفة تكون يوم الجمعة وقد قال عليه الصلاة والسلام علمت علي الأيام فعرض علي فيها يوم الجمعة فإذا هي كمير آك فيضاء في وسطها نكتة سوداء فقلت ما هذه قال هي الساعة أي الساعة ستقوم يوم الجوع ومعلوم أن ابتداء الساعة يكون بالنبخة في الصوف فقد اختلف أهل العلم في عدد النفقات فمنه من قال لنفثا ومنهم من قال ثلاث نفخات اما الذين قالوا انها ثلاث نفخات انها ثلاث نفخات قالوا ان النفخه الاولى هي نفخه الفزع النفخه الاولى هي نفخه الفزع يكون الناس في اسواقهم يكون الناس في دورهم يكون الناس في مجتمعاتهم يبيعون ويشترون يحفر في حقله والآخر يبني بناءه الكل في شغل عن الدنيا وإذا بهذه الصعقة صعقة الفزع فلا يستطيع أحد منهم أن, أن يتحرك من مكانه بشدة هذه الصعقة فلا يزيع أحد منهم إلى أهله ولا يستطيع أن يوصي أهله هذه النفقة الأولى والنفقة الثالية هي نفقة الصعف ولفق في الصوف فصاعق من في السماوات ومن في الرأس إلا من شاء الله النفقة الأولى نفقة الفزع يسمعها الأحياء والنفقة الثانية نفقة الصاقة يسمعها الأحياء والأمواد يسمعها الأحياء والأموال إلا من استدناهم الله عز وجل و أما النفقة الثالثة أعليه presents التي يبعث الناس بها إلى يوم القيامة وهي التي قال فيها الله تعالى ثم نفخ فيه اخرى فاذا بالقيام ينظرون ثم نفخ فيه اخرى فاذا بالقيام ينظرون فمن, فمن المستثنى من المستثنى من هذه النقه من المستثنى من هذه الصعقه من المستثنى من سماع هذه الصعقه لهم الرائقه من العلماء إلى أنهم الملائكة ومنهم من قال إنهم الأنبياء ومنهم من قال إنهم الشهداء ومنهم من قال إنهم الحور العين والصحيح أنه لم يرد نص صريح في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يحدد من هم الذين استثناهم الله تعالى في قوله إلا من شاء الله ونحن لسنا في حالة إلى أن نتكلف معرفة شيء قد سكت الله عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الاربياء فان الله فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من تنشفع عنه الارض فاذا موسى اخذ بقائمة العرش اخذ بقائمة القوانين العرش قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فلا أدري هل كان في منصع اي هل كان موسى في من منصعقه أنه حوسب بصحفته الأولى أي أن الله تعالى دفع عنه تلك الصحفة بتلك الصحفة الأولى التي سعبها يوم يوم الطول حينما سأل الله تعالى الرؤية فقال له الله لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر كانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعل خر موسى صعقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل موسى لم يصعق في نفقة الصور لأجل نفقة الطور لم يصعق في نفقة الصور التي ينفقها إسراقيل لأنه صعق في نفقة الطور أي في جبل الطور حينما يعني سأل الله تعالى أن يرى فكل العباد بعد هذه النفقة بعد النفقة الأولى نفقة الفزع والنفقة التالية نفقة السعر كل الخلائق تموت ويبقى الحي الذي لا يموت فيصبح الكون كله في سكون رهيب موحش فيطوي الله السماوات بيمينه ويطوي الأرض بشماله ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتتبرون قال عليه الصلاة والسلام يطوي الله السماوات ثم يأخذهم يرهلون ثم يقول أنا الملك أين جبارون أين المتكبرون ثم يأخذوا الأرض ثم يأخذهم في ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم, ثم, ثم, ثم ينادي الله عز وجل لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب الله عز وجل نفسه في نفسه ويقول لله الواحد القهار قال الله تعالى كل من عليها قانم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال عز من القائم كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه درجعه وقال عز وجل رفيع الدرجات دعش ذلق الروحا ينره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاه يومهم بارزون لا يقفى على الله منهم شيء لمن يمر كل يوم لله الواحد القهار فنسأل الله عز وجل أن ينجينا من شر هذه الصعقاء وأن يجعلنا ممن يستعذون للقاء ربنا عز وجل اللهم وفقنا لما تحفه ونرضاه والحمد لله رضي عالمين وكفى وسلام على عباده الذين أصبقا أما بعد قال الله تعالى لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأهدهم وهم يقصمون فلا يستطيعون كوصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفقا في الصوف فإذا هم من الأجداة إلى ربهم ينسلوا قالوا يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا من بعدنا لمن قدر هذا ما وعر الرحمن وصدق المرسل إن كريحة فإذا هم جميع لدينا محفرون وقال تعالى ونفق في الصور فصحق من في السماوات ومن فيه إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما نبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفقون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد نبثتم في كتاب الله إلى يوم, إلى يوم البعض فهذا يوم البعض ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال تعالى واستمع يوم يلادي المنادي يوم يلادي المنادي من مكان خليل يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القرود إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق ورد عنهم سراعا ذلك حصر علينا يسير نحن أعلم بما يكون وما أنت عليه الجبار فذكر فذكر يا محمد فذكر بالقرآن من يغار فوأيه ذكر بهذا الكتاب من يخاف الوعيد ومن يستعد من لقاء الله عز وجل ذكر يا محمد بهذا القرآن من يصبر ويطيع لكن يا محمد بهذا الكتاب من يرتعي من يرتوي ومن يتعد ومن ينزجر ومن يرجع إلى الله مخضعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير هذا يوم عسير قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا فهتموا إلا قليلا وقال تعالى ونفخ في الصور فجمع جمعا وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنسى بذينهم يومئذ ولا يتساءلون والصور أحبة الكرام قال من نور فيه هذه الدقاء وهذه الدقاء بعدد أرواح العباد الصور هو بوق بوق له فنو وهذا الغرب يوجد الآن في فن إسرافيل عليه السلام وهذا الغرب فيه, فيه عدد من الثقوب وكل ثقبة فيها روح من أرواح العباد فتجمع الأرواح كلها هناك في تلك الثقوب وحين يرى الله عز وجل إسرافيل بأن ينفق النفقة الثالثة التي هي نفقة البعض فينفقه فتتطاير هذه الأرواح تتطاير إلى أجسادها وتذهب كل روح إلى جسدها دون أن تغبل عن هذا الجسد فتدخل كل روح في جسدها كما يدب السم في المنسوع ثم تنشق عنهم الأرض فإذا هم قيام ينظرون فإذا هم قيام ينظرون أهوال القيامة وتسوقهم النار إلى أرض القيامة وإسرافيل دائم في ندائه وفي صحبه نعم أحبة القرار هذا هو النقف في الصور فماذا أعددنا ماذا أعددنا لاتقاء هذه الصعقات ماذا أعددنا لاتقاء شر هذه الصعقات وأحوال ما هي, هي؟ وشؤولنا هي هي لا نتبذل ولا نتغير أحوالنا لا ننزجل بنوعظة ولا نعتبر بذكرى ولا نعتبر بسماع كتاب رب العالمين كيف حال أحوالنا كيف هي أحوالنا في بيوتنا كيف أحوال الزوجة مع زوجها وكيف أحوال الزوج مع زوجته سات الأحوال سنواتي الأحوال أين تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان وأين تكريم الله عز وجل لهذه المرأة هذه المرأة التي أعطاها الله عز وجل في هذا الدين العظيم كرامة لم تُعطها من قر أين تكريم هذا الزوج لزوجته أين تكريم هذه الزوجة لزوجها كيف حال الاخ مع اخيه ما بال رجل يهجر اخاه سنوات وسنوات يهجر اخاه في الدم ويهجر اخاه في الدين الا نتق قر الا نتق الساعات بتوبه الى الله صادقه كيف حال ظالم على جاره وهناك جيران يسيئون الجوار يسيئون الجوار مع جيرانهم لا الله كيف حال هذا الجار الذي يهجر جاره اياما بين شهور بل اعواما ولا يكلمه لاجل مسائل بسيطه لاجل مسائل وقعت بين الافراد وبالتالي يهجر الجار جاره ولا يكلمه نعم ايها المسلم لماذا لا نتقي سوء العساب لماذا لا ندقي هذه الصعقات ولماذا لا ندقي هذه الصعقات بتوبة صافقة ورزوع يقينه إلى الله سبحانه وتعالى فنسعى الله عز وجل أن يقينا أهوال يوم القيامة اللهم قين أهوال يوم القيامة اللهم قين أهوال يوم القيامة اللهم يا أرحمن راحمين وارحمنا يوم, يارحم يوم المساءة اللهم ارحمنا يوم الصفحة اللهم ارحمنا يوم الصراح اللهم ارحمنا يوم الميزان اللهم ارحمنا يوم دخول القبر اللهم ارحمنا عند سؤال الملكين اللهم ارحمنا عند الشقاء القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا يا رحم الراحمين في أجداتنا واغبر زلاتنا واغبر أخطاءنا واجعل أعمالنا صالحة أن تنفعنا يوم لقائك يا رب العالمين اللهم تب علينا توبة تضرنك عننا الله عليهنا توبةة الوضك ع الله مصلي وسلم ذلك على ع إلىوح الكسية مع وعلى عليهه وصمي إعيد اللهماط فائه الراشين ن صعزته الور البيمين وت ييعجب بحسان إلى يومدينين وأنا معهم بررحمة كيارحملهمين الله مص إسلام ووعز المسلمين Ale starke lje in v Vonberete اللهم jim mozdnem v loops ali bojič. Tvoje odwebe, doinasiTalkitoj pribljobn in bl veter tomato se odno. Agla zalーstil bene, na ochradi neladja pravega. aggeme, daира كان in ker in sve Galina v tehniku spit Eduardo svediج Košal Ovo ali! Ja je takla predilujena, dawałelujo zaiči je min... alar اللهم وفق أعلم محمد السادس لما فيه رضا اللهم أعلم حق حقا ونزده اتباعا خاله الفاطل فاطلا ونزده الشنا اللهم أصلح به البلاد والعباد اللهم اقشر الخير على يده يا رب العالمين اللهم باركي ولي عهده الأمير مولي الحسن وفي سائر أسرته الملكية يا أهد الجلال والإكرار وآخر العوالنا في الحمد لله رب العالمين